وفي أذاننا وقرؤ و بَيْنِنَا بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل لا تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وَجَعَلَ جعل فيها رواية من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام في أربعة أيام سوا ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها ول الأرض أتيا طوعا، فقال لها ول الأرض أتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين.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 فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدون إلا الله قالوا لو شاء ربنا قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإن بما أرسلت به كافرون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 فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم, لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزا وهم لا ينصرون وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَا هُمْ فَأَسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَا فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُنِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَطَوَّنُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إلَى نَارٍ نار فهم يوزعون حتى إذا ما جاؤوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم وهو خلقكم اول مره وإليه ترجعون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 وَذَالِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَّتُنَّ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاقُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَنَارُ مَثْوَلٍ لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتَبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ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 سَيْنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَاذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْفِهِ لَعَلَّكُمْ فلنذيقن الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا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 وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضللا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين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 أنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تشتهي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَاعُونَ نُزُلَمٌ مِنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ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 إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغا فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم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 من عمل صَالِحًا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْنَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَاديِهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شهيد وَظَلَّ عَنْهُم مَا كانَوا يَدْرونَ مِنْ قَابِلُ وَظَنُّ مَا لَهُم مِم مَحص لَا يَسْأَمُ الْسَانُ مِن دُعَِ الْخَويرِ وَإَِّ السَّهُ الشَّرُّ فَيَأُوسُ قَنُ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّا أَمَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي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 "Qul a r aytum in kana min alim dil lahithum ma kafartu bihi man a zllu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 Allah, innehu b kul şeyim